السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته و أ ه ل ا ب ك م في اللقاء العاشر طبعا احنا كنا وعدناكم بان احنا نقول حكم الميم ا ل س ا ك ن ة وعدناكم ان احنا نقول احكام الميم ا ل س ا ك ن ة وهي ثلاث احكام الحكم ا ل أ و ل الادغام الثاني الاخفاء الثالث ا ل إ ب ه ا ر أ و ل ا نعرف إ ي ه هو حكم الميم, الساكن. يعني إيه الميم, الساكن؟ الميم الساكنه يعني إ الميم ا ل س ا ك ن الميم اللي س ا ا ك ن ة ل عليها السكون أ و بدون تشكيل ا دي العلماء بيسموها م ي م س ا ك ن ة ما لها الم ا ل س ا ك ن ة ايه بقى حكم الادغام فيها اذا لقيت م ي م بدون تشكيل بعدها م ي م م ت ح ر ك ة طب يعني ايه م ت ح ر ك ة يعني يكون عليها ض م ة او ق ص ر ة او ف ت ح ة دي اسمها م ي م م ت ح ر ك ة فاذا جات م ي م س ا ك ن ة بدون تشكيل جنب ميم اخرى م ت ح ر ك ة يعني معنا ك ل م ة بتنتهي ب ميم س ا ك ن ة و ا ل ك ل م ة الاخرى ب ت ب د أ ب ميم متحركه ة بنعمل ف ي بنزغ ق ب ب ن ا ل ميم دي في الميم دي حنضرب م ث ا ل خلق لكم خلق لكم لو تبص في المصحف ه ت ل ا ق ي المين دي بدون تشكيل ت ا ع ت لكم ما في ا ل أ ر ض يبقى التقيت مين س ك ن ه بمين م ت ح ر ك ة فبندغم هنا ولازم نغن بمقدار حركتين غن بمقدار حركتين خلق لكم ما في ا ل أ ر ض خلاص كنتم مؤمنين مين وبعدها مين في ك ل م ة اخرى بندغم برضه كنتم مؤمنين اوعى بقى تيجي ت ق ر أ وتقولي كنتم مؤمنين بدون ادغام وبدون غ ن ة اذا قلت كده انت بتلغي من المصحف مين متقولش ا بقى اذا كنتم مؤمنين لا كنتم مؤمنين كنتم م و ق ن ي برضه نفس النطق ونفس مقدار الغنه حركتين يعدكم مغفره ة ش و انها عليهم م ق ص د ه م مقصدة عليهم مقصد خلاص عرفنا الادغام الادغام بيجي مين مع مين طب و ا ل إ خ ف ا ء ا ل إ خ ف ا ء زي ما الادغام حرف واحد فقط اللي هو ا ل ن ي ل ا ل إ خ ف ا ء برضه حرف واحد فقط اللي هو ال ب ف إ ذ ا جت ن ي ن س ك ن ه برضه بدون تشكيل بعدها ك ل م ة ب ت ب د أ بال ب يحصل إ خ ف ا ء اسمع ترميهم شوف ت ر مي ه ما م ي هي لكن المي ن دي ما لهاش ي لا سكون ولا ف ت ح ة ولا ض م ة ولا ق ص ر ه ولا اي حاجه فمبتبقاش ا مي ن كامله ما هي بعدها ده و ا خ ب ا ل ا فهنا بنخفيها اسمه اخفاء شفوي يعني ايه اخفاء شفوي يعني بنخفيها عن طريق الشفايف واخد بالك اذن هنا مش هضم شفايفي اذا ضمتها هتبقى يمين اظهار وانا عايز اخفيها هيحصل انفراج في الشفايف فاكر لما قلتلك الاقلاب في ا ل نون ا ل س ا ك ن ة والتنوين في شريط رقم تسعه انباء او انبئهم وقلتلك ما تضم ا ل ش ف ا ي ف ة نفس النطق ده شوف ترميهم بحجاره فا لو عايز اقف على الميم اللي بدون تشكيل افتح شفايف ي ب ر ض وافتح بوقي بقى ولا إيه؟ لا ضم شفايفك بقى تقول ترميهم ده عند الوقف انما اذا وصلت ها هتعمل ايه بقى تخفيها وتونها شوف ك ن ت م ب ا كنتم به تستعجل و كنتم ب ر ض و الميم بدون تشكيل بعدها ك ل م ة ب ت ب د أ بال ب اذا ب ر ض و حق في وغن واذا وقفت الميم تظهر اقول كنتم انما حاصل يحصل انفراد في الشفايف اوعى تضملي شفايفك و ت ق و ل ل ك م ت م به عارف ليه المقرض بتاع المي م والب واحد لو انت عندك قفص حمام فيه ط ا ق ة ص غ ي ر ة على ادي حمامه و ا ح د ة والحمامتين عاوزين يخرجوا من الباب الصغير ده الاثنين مع بعض ي ع ر ف و ا يخرجو ا ما ي ع ر ف و ش ي ب ق ى و ا ح د ة و ا ح د ة يبقى احنا برضو هنطلع المي و ح ن ط ل ع به اذا خ ر ج ن ا هم مع بعض ما ينفوش ع ي ص ب ع لنا ي في النطق شوف اسمع ل و ح ط ل ل ه م كنتم به شوف صعب انما ا و ل المي و بعدين ا ل به ي كنتم به تستعجلون خلاص مثل اخر إ ل ي ه م ب ه د ي ة شوف إ ل ي ه م ب ه د ي ة مثال آ خ ر ما لهم به من علم آ م ن ت م بالله خلاص عرفنا بقى ا ل إ خ ف ا ء و ا ل إ خ ف ا ء ب ه ال ب حرف واحد يبقى عندنا ا ل إ د غ ا م حرف واحد والاخفاء حرف واحد طيب عدد الحروف الهجائيه تمنيه وعشرين السته وعشرين حرف كلهم اظهار بقى فاذا ج ت ء ي م س ك ن ه بعدها اي حرف من حروف الاظهار يبقى انا, أنا حضم شفايفي مش حعمل فين فراغ بقى و خ د ب ا ن ك وممكن الاظهار ده بيجي في ك ل م ة وممكن بيجي في كلمتين شوف لكن الاظهار بقى ايه الاظهار مختلف عن الادغام وعن الاخفاء الاظهار النيم عليها ت ك و ن عشان تبقى ع ا د ف الاظهار تذكر النيم عليها السكون الدوران بتاع ا ل خ م س ة ده خلاص وحنضرب ا م ث ل ة حنقول ايه في ك ل م ة و ا ح د ة واسلمت شوف النين دي ا ذ ا النين دي بقفل فيها ش ف ي ف ي وما غ ن ش ماقولش و ا س ل م ت لا ق ل ن ي واسلمت دي في ك ل م ة واحده الامثال شوف النيه يمحو ي الحمد لله الحمد شوف النيه شوف امراه ء ا ل ن ي م عليه السكون ا لو ح ن ع د ا ل كلمات دي ح ن ل ا ق ي مثلا ا س ل م ت بعدها تي الامثال اثي يمحو الحق؟ الحمد الدال ام را الرا شوف رمز الزين ها ولا تمش ي في الارض شوف ولا تمش شوف ومانقولش ولا تمش لا منغنش شوف وامضوا وامطرنا شوف الميم وام وامطرنا شاغب لك السمع كل دي في مين في ك ل م ة و ا ح د ة ممكن بقى في كلمتين المين ا ل س ك م ة تيجي يعني, ايه كلمة يعني المين في ك ل م ة والحرف الاخر اللي هو بتاع الحروف ا ل ه ج ا ئ ي ة في ك ل م ة اخرى شوف فما تنفعهم شفاعه شوف ا ل م ي ن دي انا وقفت ازاي عليها ماغنتهاش اظهرتها وضميت شفايفي خلاف الاخفاء شوف فوقهم صافت شوف فوقهم شوف ا ق ف ل ت الشفايف ازاي واخد بالك لا املك لكم ضراه شوف لا ا م ل ك ل ك م ميما هي ب ع د ه ا حرف من الحروف ا ل ه ج ا ئ ي ة ض ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ل ر ر ر ر ر ل ك ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ل ر ر ر ر ر ر ر م ر ر ر ر ر ر ر ا ر ر ر ر ر ر م ر ر ل ر ر ر ر ر ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر عليها السكون مش عليها ش د ة خلاص عليهم ظلالها أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على قلوب أ ق ف ل ه شوف و ا إ ن عذاب ربهم غير م أ م و ن شوف ربهم شوف الميم ساقنع ز ل في بقى في م ل ا ح ظ ة طبعا ب ق ي ت الحروف ده انا مش هفضل اقولك بقى على كل الحروف لكن اعرف مادام م ي ساكنه بعدها اي حرف من الحروف ا ل ه ج ا ئ ي ة عدا الميم و ا ل ب ي اظهر انما اذا ج ت لك م ي س ك ن ة بعدها ك ل م ة ب ت ب د أ بمين ادغم ج ت لك م ي س ك ن ة بعدها ب ه اخفي خلاص في بقى حرفين من الحروف ا ل ه ج ا ئ ي ة نحاذر اذا جات لنا المين ا ل س ك ن ة بعدها اي حرف من الحرفين دول نحاول نظهر ب ش د ة احسن المين ت ض ع مننا وتخفي وهي مين اظهار ايه هما ل ح ر ف ي ن الواو والفي بيقولك حاضر اسمع ذراكم في الارض عارف ممكن تقول ايه ذراكم في الارض غلط غلط لان انا بقولك المين ا ل س ك ن ة بعد اي حرف هجائي اظهر ش و خ بالك وبيقولك ل حاضر اذا جات مين بعدها فيه اثبت المين خلي المين تظهر ودان جدا شوف ذرائكم في الارض متقولش ا ذرائكم في الارض كمان الوضع شوف ويطوف عليهم ممكن تقول كده لا غلط لازم تقولي ل و ي ط و ف عليهم ولدان شوف عليهم و... اوعى اوع تخفي خلاص اوعى تغن علشان ديمين اظهار بنقفل فيها الشفايف وما بنغنش خلاص عرفنا الحق طبعا سه افتح بقى معايا المصحف من س و ر ة ا ل ب ق ر ة ا ل ا ي ة رقم ثمانيه وخمسين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و إ ذ قلنا طبعا انت عارف ان الذات بنطلع فيها ل س ن ة لكن في ا ل ك ل م ة دي م ا ق ل ش و إ ذ قلنا ادخل قلنا ادخل ش و قلنا م ا نا ل ا لا لا ل ا لا لا لا. رقق للنون هي النون جنب القاف ا ل ك ب ي ر ة انما انت مالك من القاف النون دائما و ر ق ق ة والمد كمان بتاعها مرقق واذ قلنا ا د خ ل و ا ل ك ل م ة دي انا قلت ادخله هي ل ه ا حب ه ن خ د ه فيما بعد شوف علشان ما تقولش ادخله او ادخله انا ضمتها وانا قلتها ص ح ي ح ة بس هي له حب بعدين ح ن ق خ و ن ان شاء الله انما اذا وصلنا واذا قلنا د خ ل ه هذه هذه اذا وقفت انما اذا وصلت بين ا ل ه د ل هذه هذه ا ل ق ر ي ة خلاص اللام برضو ا ل ق ر ي ة اللي عليها السكون دي ل ه ا حكم حنقضوا فيما بعد ان شاء الله هذه ا ل ق ر ي ة فكلوا فكلوا حروف م ر ق ق ة واي ك ل م ة فيها الحروف بتاعتها م ر ق ق ة م ا ز ا ش م ش ك ل ة ابدا في النطق خلاص فكلوا منها خد بالك منها نون س ا ك ن ة ما انت خلاص خدت حكم النون ا ل س ا ك ن ة والتنوين ن و ن بعدها هيك واله هي من حروف الابهار يبقى مش ح غ ن حاول منها خلاص حيث حيث كلها م ر ق ق ة وشوف قلت الحاح ص ح ي ح ة ازاي والثاء لازم تطلع فيها لسانه حيث خلاص شئتم كلها م ر ق ق ة نقول ايه بقى رغد رغد و ادخلوا رغد ا ض ض ي راه ياراجل ما افتح المصحف ما يدل قدامك ها زي ما تقول ايه غداء انا هتقول ايه غداء انا غداء انا ولا غداء انا ا ه دي رغدات الغين هي ا ل م ف خ م ة انت ملك ومن الغين ما هي ادي كل ع ر ض حقه الراء عندك م ف خ م ة الغين م ف خ م ة ا ل د ل رؤيه رغد ايه خلاص ادغام الف كاملة طب وزا وصلنا الواو من حروف الادغام يبقى حقولنا انا حقول رغد وادخلوا د خ ل و خلاص و الداب بنقلقلها انت ماخدتش الحكم مش حتك عليك اوي وحعديها لكن قلقلها وادخلوا و الباب د خ و ا ا ل الباب انا عاوزك تتعلم البيت من ك ل م ة الباب دي شوف رؤيا ا ز ا الباب سجده الله شوف انت قلت ا ل اول ايه ر غ ض ا ت ش ك د ا انما جيت هنا وقلتها ص ح ي ح ة ق ل ت ن ي س ج ا د ة صح ما هي د ا د عليها س ت ح ت ي ن ودي د عليها س ت ح ت ي ن لكن ر غ د ة جت الغير م ف خ م ة انما س ج ا د ة السين والجيم حروف مرققه والد كمان علشان كده انت قلتها ص ح ي ح ة انا عايزك بقى تقولها ايه س ج ا د ة ب ر ض و ر غ د ة خ ل ا ص وقولوا طبعا انت خدت الحروف وانا بركز معاك في كل ح ا ج ة انت خدتها الا ان ما خدتهاش ما بدقش معاك فيها الواو بقى ا ل و ا و ت قولي و ق و ل و ا و و يارب ا و ط ما ن ت قلت قبل كده و د خ ل و ا مش انت لسه اين و د خ ل و ا و دي بقى متقولش و ق و ل و ا بقى ق ل ل ي و و ق و ل و ا ح ط ة حطه ا ل ط ا ء هي ا ل م ف خ م ة انما عندي تنوين ضمتين و ب ع د ن و ن ا ل ن و ن من حروف الادغام عندي تنوين اهو اذا حدغن وغن ح ط ة ن ظ ف ر خلاص هنا الراء انا قلت نظفر رقتها الراء دي ل ه ا احكام حناخدها فيما بعد نعرف ن ر أ ى إ م ت ى ونفخم إ م ت ى الراء نغفر لكم ر أ ى إ ل ا لكم منقولش خطاياكم خ صح ط صح انما تقول ي ا ك م يا من تعرف إ ن ه كل ي ا في ا ل ق ر آ ن يا فتيجي تقول لي خطاياكم لا القاء صخم ا ل ط ا ق صخمها الياء رققها خطاء ياكم شوف خطاء المد بتاع الطاء دي ه ي ف صخمه خطاء والمد بتاع الياء رققوا عشان الحرس مرقب خطاء ياكم خلاص ادمين السكنه بقى هيك عند الوصف وعند الوقف اظهرها ليه عليها السكونه هيك شوف اسمع نغفر لكم ش و و ف الميمه برضو ا بتاعت لكم دي ب ر ض و اظهار بعدها خط اه مش ب ق و ل لا بعدها ل م ي م ولا بعدها ب ي شوفت بقى يبقى نظهر اه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين شوفت بقى يبقى انا اظهرت ا ل م ي م اللي احنا لسه واخدين الحكم ب ت ا ع ه وسنزيد كلها مرققه المحسنين برضو كلها مرققه فبدل برضو حروف مرققه اصل ا ل ك ل م ة اللي هي حروف م ر ق ق ة الكل بيتساوى في نطقها الصحيح الكل ما فيش كله ش و ب ن ا ك الذين برضو ا ن م ا ش و بقى اللي بعدها فبدل الذين ظلموا اهو انا بقى الخطا الظاهر م مرقق... ف خ م ة اللام م ر ق ق ة اذا منقولش ظلموا ظ ا لا... ه الله ظ ا لا ظ ا شوف على وزن ليمون شوف ظ ا ليمون بس من غير نون خلاص يبقى دي ايه ف ب د ل الذين ظلموا طلع شفايفك لقدام على ه ي ئ ة ق ب ل ة ظاه رجع ش ت ي ف ك على ه ي ئ ة ا ب ت س ا م ة ظاه لا عمرها ما حتيجي الا ك ذ ا تقولي زحمه اه اتمرن ا ل ق ر آ ن ما هو الا تمرين بالفك فبدل الذين ظلموا خلص ا قول ا ر أ ى ب ر ض و اللام دي قول ا طيب ده تنوين قول الغيل من حروف ايه عارف اذا ما عرفتش ديه حقولك بقى ارجع للشرايط علشان تذاكر هو انت عاوز س ا خ د الدرس وتركل خ ل ا ص و على كده لا ده انت تسمعه م ر ة واثنين وعشرين ل غ ا لما تجيبي ا ه الحروف الغين دي من حروف الابهار يبقى هنا ماغنش عندي تنوين وبعده غين والغين من حروف الابهار ماغنش حقول قولا اوعى غ... تقول قولا غ... والزنا دي لا الغين من حروف الابهار اذن غني حقول قولا غير الذي قيل لهم شوف قولا غ ي ر خلاص غير طبعا انت عارف الغين دائما مادام احنا خدناها الغين ا ل م ف ت و ح ة غ ا مش غ ي ر بقى قولا غير الذي الذي كلها م ر ق ق ة قيل القاف م ك س و ر ة والقاف في اخر درجات التفخيم وحناخد حكم الحروف ا ل م ف خ م ة ودرجاتها بعد كده ان شاء الله ق ي ل ا ي ه لهم لا لهم ا ل م ن ت خ ب ت اللام وانا قلتلك اللام تذكر انك بتشرب كوبيت لبن بتشرب ش ر ب ه ل ح م ة لا اللام لا ما فيهاش خصال إ ل ا في لفظ الجلاله ت ف ق م إ ذ ا كان لفظ الجلاله مفتوح أ و مضمون عدا ذلك مرفقه دائما خلاص ف أ ن ز ل ن ا شوف انا عمال أ ق و ل ك عن اللام قال جات لك شوف ف أ ن ز ل اه اللام إ ي ه انما ه ت خ ن ه ا ل ي وتفخمهالي و ت ق و ل مثلا فانظلنا لا طبعا مراقق دائم. فانزلنا م دائما ف على الذين اليه دي ح ن ا د حكمها فيما بعد لان احنا بنلغيها هنا شوف على الذين تثبت عند الوقف شوف تقول على عند ا ل و ص ل ما فيك、أي. على الذين ح ن ا د حكمها ان شاء الله الذين طبعا انت عرفت خلاص ظلموا خدناها رجز ة الجيم في ا ل ق ر آ ن لازم تعطش م ا ت ف ص ل ش متقولش ا ر ج ز ة لا ر ج ز ة الجيم جولات جراج تشوف بنا ف ت ق و ل ش جراج ابدا الجيم في ا ل ق ر آ ن في عموم المصحف تعطش وهنا هنقلقنها لكن انت ماخدتش حروف ا ل ق ل ق ل ة لكن مؤقتا قلقل قلي ر ج ز ا خلاص وبعدين عندي تنوين وبعدين مين المين من حروف الادغام رجزا من, من لا فين الغنة, الغنة بمقدار من من مرققة السماء لازم نمد المد المد ده اربع حركات وحناخد المدود كلها فيما بعد ان شاء الله بما مرققة كانوا برضو حروف م ر ق ق ة تقول رايه يفصقون ي ف س ق و ن ي ف س ق و ن يا الله طبعا تعرف ان الياء يا بني اسرائيل يا بني يا بني اليه اليه يا اخي اليه دائما م ر ق ق ة متقوليش ا يا. ياه انت معايا لا متقولش ا ي ا ي ف س ق و ن خلاص عاوزك بقى ت ق ر أ معايا ب ت أ ن ي وتشوف مخارج الحروف و ت ق ر أ بلسانك معايا ولما يخلص الشريط لا افتحوا ت ا ن ي و ا ق ر أ شغلوا وانت قاعد وانت شغل باستمرار خلاص اقرا بقى معي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قلنا د خ ل و ا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا ح ط حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون حنبدا من اول الربع في عندك نجمه مشرشره ا دي علامه ان ده اول الربع او انتهاء الربع خلاص أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و إ ذ استسقى موسى غلط الله هو أ و ل ك د ه ما ن ب د أ أ ع م ل ل ك إ ي ه من تبتقول و إ ذ استسقى و إ ذ استسقى غلط ع ا ر ف ا ل ك ل م ة دي كلها فيها القاف فقط م ف خ م ة حولتلي السين الى ص د و حولتلي الته الى ط ه و حولتلي السين ا ل ت ا ن ي ة الى ص واذا استسقى غلط يا س ي د ما انا بقولك عاوزك تبقى دقيق ا ل ق ر آ ن ث م ا ن ي ة وعشرين حرف ارجوك اعرف مخارج الحروف كل حرف على ح د ة ما فيش م ش ك ل ة خلاص السين يا اخي سيد سي. شوف واذا إ س ت ق ى خ استسقى موسى فوق موسى فوق اليه ألف ل ع ش الف ن تجيها أ ك ا م ل ة موسى لقومه رقق لي برده اللام ز ي لقومه في عنده ص غ ي ر ة بعد الالهاء بتاعت لقومه علشان تمد المد ده حركتين عند الوصل لكن يلغى هذا المد عند الوقف تقول لقومه ح ا ص لقومه ل فقلنا خلاص ي س م ا و العلماء هاء الضمير دي مش حنقول بقى فقلنا متقولش ا فقلنا فا ما انت عارف ان الفه فا ومتقولش ا فقلنا ن ا لا فقلنا فقلنا ض ر ب اوعى تقلقل ل ض ا ب انت ماخدتش حروف القلقله لكن الضرب لا ت ق ل ق البه بصلها بدون تشكيل وبعدها ب ه ا ل ب ي ه الاولى س ك ن ة طب وانت عرفتا ا ز ا ي ما انا قلتلك الحرف اللي بدون تشكيل يبقى حرف ساكن خلاص ا ل ب ي ه ا ل ت ا ن ي ة اي م ك س و ر ة وعليها ا ل ش د ة تبقى م ت ح ر ك ة ادغن البيه دي في البيه دي خليها ب ه و ا ح د ة واوعي تقلقلها شوف ف ق ل ن ا ض ر ب بعصاك اضرب ب ع ص ا خليها بيه و ا ح د ة ا و ع تقولي اضرب بعصاك لا امتى اظهر دي واظهر دي لما اقول فقلنا اضرب بعصاك الحجر وده طبعا مش و ق ف ولا ابتدى و خ بالك ا ن م ا انت بتتعلم ازاي تقف ل نقولش ما بعصاك ب بع ي بع بع العين ا خليها م ر ق ق ة الكاس م ر ق ق ة الصب هي المتضخمه بعصا ك ت ع ا تقولي بعصا ك بعصاك الحق خلاص اضرب بعصاك الا ل ح ج ر غ ر ط الح الح الح الحجر ا ل ر أ ء هي المتضخمه خلاص زي ما تقول ايه الحج شوف الحج مش الحج لا الحج فانفجرت ا و ع تقولي فانفجرت ف ا ن ف ا لا م ا ن الفهدي م ر ق ق ة والفهدي مرققه والجيم مرققه ا ل ر أ ي هي اللي ايه م ف خ م فانفجرت خلاص من إذا منه إذا ا وإف بس يبين ل اثنتا اثنتا ل ه ا حب ه ن ا خ د ه فيما بعد إ ز ا ي نفتحها ولا نكسرها ها لا يادوات نقول اثنتا خلاص ع ش ر ة عين ا و ع تقولي ع ش ر ة ل أ ال ن ال الشين ا هنا س ك ن ه فمتقولش ع ش ر ة لا عشر خلاص ومنقولش بقى عشر شوف ع ش ر ة عشر واذا قلتلي ع هتقولي على التهطه ع ش ر ة عينه ش ر ة ع لا رقق للعين رقق للشين فخام للراء رقق للتاء المربوطه ة ن ق و ل ع ش ر ة عينه ولذلك انت شوف عينه دي قلتلي عينه قلتلي ع ش ر ة ع ش ر ة وجيت قلتلي عينه ايه طب ما هي دي زي دي عين م ف ت و ح ة ودي عين مفتوحه عليها فتحه ودي فتحه النطق واحد طب م ا ا ل ل ي قلتلي عشره ليه بقى هنقول ل ع ش ر ة عينه خلاص عينه عليها الفتحتين وبعدها قاس القس من حروف الايه؟ الابهار ولا ا ل ا د ر ا م ولا الاخفاء ا ه اه الاخفاء يبقى حقسي واغني عينا قادر خلاص والدات م ن ق ل ط ل ه ا انت لسه ماخدتش حروف ا ل ق ل ق ل قال علم شوف ا ل ع ي م دي قلتها ص ح ي ح ة ازاي ع اه ا ل ع ي م دي دايما بتبع بعكده قد علم مش نقول عشرة عاء لا قد علم خلاص علم عشرة نقول قد لا خلاص عاء كل عند اناس ل كل و أ مشربهم أ ن ا س تحتها ب ر ض و تنوين اللي هي ك ف ر ت ي ن ا ل د ا ل تنوين بعد التنوين الحرف م ال م من حروف الاضراب ا ذ ا حجرم و غ ن لازم كل اناس مشربهم شوف اناس ضملي بقى شفايفك هنا وزني هنا غنلي هنا اناس مشربهم خلاص منقولش بقى مشربهم مش لا الله عمال ي ه هتقول كل اناس مشربهم مش لا مش ا ل ن ي ن دائما ما واحنا ق ل ن ا ك ب ر ض و ا ش ي ن ل س ت واخدنها ي ع ش ر ة ب ر ض و مش الراي ا ل م ت ق م عرفت من ا ل ق ر آ ن س ه الباء د ا متقولش مشربهم مشربهم لا مشربهم رققق للباء اللي هتزهق مني انت ت ت ع ل م كلام الرحمن حتقولي عماله عيد وزيد ا ي و ة اما ليه ورتل ل ق ر آ ن ترتيلا من لم يتغنى ب ا ل ق ر آ ن ك ل ي س منا واي حاجه فيه هيبقى فيه لحم و ا ل ل ح ن ة ا م ا حرام يا م ا مكروه اما ليه كله ا ن ا ت ايه نشربهم خلاص كلوا ا ه سهله يا عم هنقول ده ايه ما انت لست واحد هتقول واش ربه ا وش لا عرفت ان القرار انسى ارب وش ر ب و وش ت ع ر ف ش تقول وش و ل عنده وش ولا وش لا وش واش, واش ر ب و خلاص من ر ف ق الله الراء والزين كمان ت ر ا ق من ر ف ق الله اخذ القاعدة、دي. كل حرف يسبق لفظ الجلاله مكسور رقق, رقق لفظ الجلاله شوف رزق الله عارف لو م س ت و ح نفخم لفظ الجلاله انما هنا مكسور نرقق、خلاص. ولا تعفو كلها حروف م ر ق ق ة وانت قلتها ص ح ي ح ة ومفيهاش ا مشاكل لكن طلع ل ش ا ن ك ت ت ا ء ولا ت ع ث و ا في ا ل أ ر ض ايه هنا ده م ش ك ل ة ا ل أ ر ض دي الهمزه بتاعت ا ل أ ر ض دي الكل يقولك ل ف... في ا ل أ ر ض في الارض, في ال... في ال... في ال... في الأرض. ياراجل فين متعرفش ا الفيلم اللي بيا اه ط ع ا ازاي فين اه ي فين و ا بالك الراي ه ا ل م ف خ م ة في ا ل على... أ ر ض هتقالك ل أ ر ا ض ي كتير فانت لما تزبط به ح ي ص د ر ك كل هنقول ايه ده في الارض ولا في الارض في الارض مفسدين مفسدين كلها مرققه واذ قلتم طبعا انت عارفه بال قلتم فيها حرف مفخم لكن لما بيبقى مضموم بيساعدك على النطق قلتم ا ل م ي ل جات لك ا ل م ي ه ا ل س ك ن ة ا ه ي شوف كل توم ما تغنوش خلاص يا موسى يا حرف نده وفوقها الالف ل ي هي علشان ت ج ي ه ا الف ك ا م ل ة يا مو ب ر ض و دا عندك المد الواو ده حركتين حناخد المدود بعدين ان شاء الله موسى ب ر ض و ه ن ب د ه ا حركتين نقول مين ي ق و ل ل يا ي ريت واحد يقولي ل من ا ل م ت د ب ع ي ن لينا اوعى واحد اسمعه يقولي ل لن نصبر لا اقول لن ي نف... ل نصبر لما لما لما ما... ن و ن س ك ن ه وبعدها ن و ن ادغام واخد بالك ادغام ب غ ن ا لكن كل ن و ن ا ل ق ر آ ن م ر ق ق ة متفصلش شوف ل ن ا وبعدين الصدمه ف ق م لن نفضر ده اذا وقفت فمش ملاحظ ان ا ل ر أ ء عليها ف ا ت ح ة المفروض ت ف ق م زي ما ن قلتلك لا عند الوقت حنرققها ودي ليها حب بس حناخده بس مؤقتا اذا وقفت تقولي لن نفضر خلاص وحنوصل حنفتح بقى ا ل ر أ ء ونفخمها لن نصبر على خلال على... على ايه على طعام ها من ا و ل ت ل ك اللي من ا و ل ت ل ك عينه قد ع ل م ا ت ي ج ي تقول فيه طعام برضو يا اخي خليت معاي انا مش عايز يقولك على كل حرف ايه ده على ط... كل عام وانتم بخير ل اديه كل كل لا عام وانتم بخير كل عام, لا كل عام على طعام خلاص طعام تنوير وبعد واول لو من حروق الادغام ا غ ل ه ادغن وغلط ع ا م واحد واحد كلها مرققه هي س ب ع اذا وقفت بسكن العين وحناخد ال... الوقوف دي بعدين شوف ف د ق ا لنا لنا مرقق ربك انا قلتلك الراء كل راء في ا ل ق ر آ ن تفهمها م د ا م مفتوحه ا ر ا ء شوف ربك ي ن ا تقولي ل ربك ر ب ا بابا لا رباه ربك يخرج يخرجك انت طبعا عرفت ان الجيم بتعطش لنا خدناها مما الميم الاولى تحتها ك ث ر ة الميم ا ل ت ا ن ي ة م ش د د ة تيجي تقراني وتقولي يخرج لنا مما تنبت تساوي ج ب د ج ز ا ي ميم على تحتها ك ث ر ة زي الميم اللي عليها ا ل ش د ة ازاي لازم دي تغني كل مين في ا ل ق ر آ ن عليها ا ل ش د ة لازم تغني بمقدار حركتين يخرج لنا مما لازم عند الوقت وعند الوصف تنبت طبعا في الشريط رقم ت س ع خ ت انت الاقلام قلنا النون السكنه اللي بعدها ده بيحصل ايه اقلاب اقلاب من مين و ر س م ل ك مين ما ه ي فوق النون طبعا انت فتح المصحف اوعى متفتحش المصحف معايا مش هتجيب المصحف متسمعنيش لا متصلش شوف فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت اوعى تضم شفايفك اوعى تقولي تنبت تمب... واوعى تقولهالي نون خالصه اوعى تقولي مما تنبت لا ح ي ح ص ل الفراغ في ا ل ش ت ا ي ف هنا خلاص م م ا ثم ب ت الارض الارض طبعا خلاص انتخبتها من د ق لها برضه النون ج ا ك ن النون السكن وبعدها البيت الاولى النون والبيت في ك ل م ة و ا ح د ة ان م ا دي ج ا ي ة ك ل م ت ي ن من د ق لها الفرق بين دي ودي ان انا الاولى اقول عند الوصل وعند الوقف تنبت الفرق التاني ان انا اقول اذا و ق ف ها مما تنبت الارض من ممكن وده مش وقت بس ده وقت اضطراري او تعليمي اقول من ان انا حاصل هيحصل ده الاقلام هنقلب ا ل ن و ن الى مين ونخفي ونغم من بقلها خلاص وقع تقولي بقلها بقى خلاص احنا اتفقنا ان احنا خرجنا من الاقلاب ي ه من ا ا ل ده لكن ال د ه ر أ ق ه ا من بقلها خلاص وقسائها الندود احنا ماخدناهاش لكن ا ل ك ل م ة دي لازم من الدهالي اربع حركات وقفتها وفومها. وفومها كلها م ر ق ق ة وعدسها شوف الواو ا ل ع ي ن والدل والسين وليك كلها م ر ق ق ة قلتها صحيحه ازاي وعدسها وبصلها غلط انت قلتلي وفومها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 اتستبدلون ك ل ه الذي حتى انت اذا وقفت على كلمه هو تقول ق اتستبدلون ل أ الذي هو وده مش وقف بس علشان تعرف الوقوف انما عند الوصله حتى حلوى الذي هو ادناه اددن قلقلهم انت عملت مافتش القلقله لكن النوم فوقها الف تندها عند الوصل وعند الوقت بمقدار أ ل ف ك ا م ل ة أ د ن ا ه بالذي خدناها هو أ ن ت لسه و خ ذ ه ا خير أ ر ى عليها ضم ت ي ه ا المفروض تفخم لكن خد حكم سريع مؤقتا كل راء إ ذ ا وقفت عليها يسبقها ياء ر أ ء و م ا ت س أ ل ش على طول شوف خير اوعى تقولي خير وتمدلي ش ت ا ي ف ك واذا مدتلي ش ت ا ي ف ك ه ت ط ل ع مفخمه ا ل ر أ ء لا هنا خير ر أ ء لكن عند الوصف لا ه ن ف خ م ه ا شوف هو خير هو خير نهبطه هو خير نهبطه خلاص انما هنا الوقت كويس حتى فوق كتبنا ا ل ج ي ن ا ل ج ي ن يعني اوقات اخر ب ل د اهبطوا اهبطوا برضو ليها حكم حناخده نقول نكسرها ولا نضمها ولا نفتحها هم ا اللي قلت ليه اهبطوا حناخدها بس مش ا ل و ق ت خ ل اهبطوا ن س ر ا ع ا ر ا عليها ضمتين وبعدها ك ل م ة ب ت ب د أ بالفه ا ذ ا الفه دي من حروف الاخفاء نصره فان لكم خلاص انما اذا وقفت اديها الف ك ا م ل ة نصره خلاص فان لكم كل نوم في ا ل ق ر آ ن عليها ش د ة لازم تغن عند الوصل وعند الوقف طب اذا وقفت عليها وقف اضطراري انا مضطره لاي ظرف كان اقول فان خلاص لكن ما ق ل ق ن ه ا ش ماقولش فان لا اقول فان ق ب ل حاصل ب ر ض و شوف فان لكم ورقه لله ادي ا ل م ي م اللي خدناها في, في الشريط ده في الوجه الاول لكم ما س أ ل ت م مين س ك ن ة وبعدها مين متحركه اذا وقفت على ا ل م ي ن الاولى اقول ف إ ن لكم ان م ا حاصل يبقى عندي اتنين اتنين مين دبل اغن و ي ب ا ن ا انهم اتنين مش واحده ما اقولش ف إ ن لكم ما س أ ل ت م لا ف إ ن لكم ما س أ ل ت م علشان س ر ق بين لكم شوف ل ك ما م س أ ل ت م شوف الثانيه لا مفيهاش غنى من الابهار ايه س أ ل ت م و ب ع د غ ن ي ل اللي عليها السكون ابدا خلاص وضربت ب ر ض و منقولش وضربت و لا و وضربت ورقه البث عليهم عليهم كلها م ر ا ق ق لكن اذا بقى وصلت جي بقى م ن ايه م ن س ا ك م ه ام لا م ن م ت ح ر ك ة اه ج د ع م ن م ت ح ر ك ة ع ل ى ضمه شبانك اذن انا لما حاصل اظهر انها م ت ح ر ك ة ح ا و ل ايه وضربت عليهم ا ل ذ ل ة عليهم شوف عليهم ا ل ذ ل ة خ ل ك ن هذا المكان الذي ق ل م س ك ن ان يكون هناك م خ ط ق ه م ن ا ق و ا ل ه منطقه م ا ل ق ه منطقه م ن و ق ت ه ذ ه ا ل ك ل منطقه م حركات خلاص? وباءوا بغضب ال ب ه اظهرها انها مكسوره والغين مفخمه مادام مفتوحه والضاد طبيعي مفخمه بغضب طيب بغضب تنوين اهوه بغضب وبعده مين المين من حروف ا ل ا د غ ا ب عبد الله بغضب ايه بقى اقول ايه من الله غ ل ط ما انت بتقولي من الله من الله من الله ازاي بقى م ن ا م ن ا الاول منه نب الجلاله المفتوح هو المفقم ا ل ا م هي المفقمه شوف م ن ا من الله خلص ا ذلك ذلك كلها مرافقه بعد ا ل ذ ا دي في أ ل ف يكتب ا ل ق ر آ ن هكذا وينطق هكذا ذلك ب أ ن ه م النون جات لك هسه ا و ع ت م س ا ل غ ن ى وبالنين هسه ب أ ن ه م كانوا عشان تعرف ا ل ق ر آ ن ا ن س ا ل ن و م الازهار اللي ق د ن ا ه ا ا ل ن ه ا ر ض ه ب أ ن ه م كانوا كانوا كلها م ر ق ق ة أ ز ع ا ل أ و لو تقول ل يكفرون ي ا يَا مَا ياه ما هو ياء ا ل ق ر آ ن كلها ياه ن ق و ل ذلك ب أ ن ه م كانوا يكفرون اذا قلتلي ياه ت ق و ل يك يكفرون ب آ ي ا ت الله عندي ا ل ه م ز ة في وسط السطر تديها الف ك ا م ل ة ب آ ي واليه اللي بقولك دائما م ر ق ق ة اه جاتلك م ر ق ق ة بتقولي ب آ ي ا ت ومد ه ا ل حركتين وراسلك الف فوق الياء علشان تقول ب آ ي ا ت والمدود ادى بعض ب آ ي ا ت الله احنا قلنا م دام الحرف اللي بيسبق لفظ ا ل ج ل ا ل ة مكسور نراقع ل ف ا ل ج ل ا ل ة وجات لنا ب آ ي ا ت الله خلاص ويقتلون برضو بتقولي ل ويقتلون برضو, برضو بتقولي ر ض و ب ل ويا يا رب ويا ويقتلون النبيين ادي ن ا ل م ش د د ة لازم تغني النبيين بص فوق اليه في ايه كمان فوقها ت غ ي ر ه علشان تمدها حركتين ويقتلون النبيين شوف النبيين خلاص منقولش بغير الحق بغى لا الغيم ما انت عرفت بغى بغير الحق ا و ع تقولي بغير بغير الحق الحق خلاص ذلك, ذلك انتخبتها بما مرققه ا و ع تقولي ب ر ض و عصوا عصوا لا عصوا بما عصوا وكان عندي و ا ض ن ا بما عصوا بدون تشكيس وبعدها الف مرسوم عليها د ا ي ر ة العلماء بيسموا الحرف ده حرف ع ل ة ده يكتب ولا ينطق لا عند الوصل ولا عند الوقت لكن يكتب هكذا كتب ا ل ق ر آ ن خلاص عندي بقى واو وكلمه اخرى بتبدا بواو الواو الاولى س ك ن ه الواو ا ل س ك ن ه انا معلش ا تشكيل الواو ا ل ت ا ن ي ة م ت ح ر ك ة فبندغم الواودي في الواودي ب ت ب ق و ا واو واحده ذلك بما, بما. عصوا وكانوا يعتدون اعوذك بقى ت ق ر أ معاي اللي خدناه وركز معاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و إ ذ استسقى موسى لقومه ف ق ل ن ب ض ر ب بعصاك الحجر فانفجرت منه ا ث ن ى ع ش ر ة عينا قد علم كل أ ن ا س مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا ت ع ت و ا في الارض مفسدين واذ قلتم يا موسى لم نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فدولنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها من وقسطائها وصومها وعدسها وبطلها قال أ ت س ت ب د ل و ن الذي هو أ د ن ى بالذي هو خير ا ه ب ت و ا مصرا ف إ ن لكم ما س أ ل ت م وضربت عليهم ا ل ذ ل ة و ا ل م س ك ن ة وباؤوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله وقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم و إ ل ى لقاء قريب إ ن شاء الله مع حكم من أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن